صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوات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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات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 أَشْفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جِوَاهُمْ صَلَاقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَصِيرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأدلين كسب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تشهد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وَلَذُنْ مَنْ حَذَّ الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمانا وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك يا حي ذو الجلال انا ان حزب الله هم المفلشون